119. كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فشد الوثاق فإما من بعد وإما في داء أن حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لن تصر منهم ولكن يبل وبعضكم ببعض.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 والذين كفروا فتعسَّلَهم وأضلَّ أعمالهم ذلك بَعْنَهُم كرهُ ما أنزل الله فأحبطَ أعمالهم أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُ كَيْفَ جَاءَ عاقبةُ الَّذينَ مِن قَبْلِهِم دم رَاللَّه عليهم وَلِلْكَافِرِينَ أمثالُها ذَالكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذينَ آمَنوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذينَ آمَنوا وَعَمِلوا الصَّالِحاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن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 أهلكناهم فلا ناصر لهم افمن كان على فنهن ربه كمن زين له سوء عمل كمن زين له سوء عمل واتبع اهواءهم مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّنْ نَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ وَأَنْهَارٌ مِّنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرُ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ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 فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُنْذِرُونَ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 فَهَل لَّسْتُمْ تَنتَهُونَ إِن توليتم أَن فِي الْأَرْضِ وَتَقْطَعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَىٰ أَجْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ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 مَرَضٌ أَلَّا يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكُم فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ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 ثم ما تُوَهُّمُ كُفَّارُ فَلَيْهِ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ فَلَا تَهْلُوَ وَتَدْعُو إلَى السَّلْمِ وَأَنتُمُ الْعَلَوُنَاءُ اللَّهُ مَعَكُمْ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَيْتَ رَكُنْ أَعْمَلَكُمْ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 تَوَلَّوْا يَسْتَبِدُّ الْقَوْمَ غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَنْفَالَكُمْ